إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار إنما يأكلون في بطونهم نار وسَيَصْلَّوْنَ سَعِيراً يُوصِيكم الله في أُولَادِكم لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ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 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورثُ كَلَالَةً أَوْ مَرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُصَابِهَا أَوْ دَيْنٌ غَيْرَ مُضَاضٍ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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل النار خالدا فيها يدخل النار خالدا فيها وله عذاب مهين واللات يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم. فإن شهدوا فامسكوهم في البيوت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله فامسكوهم في البيوت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهم سبيلا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 فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّأَةَ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدٌ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْأَنْفُسَ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 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كريتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُم نِّصْفَ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 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات عماتكم و خالاتكم و الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ و التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة و نسائكم وامها نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن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 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعيظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهم مسديلًا إن الله كان عليًا كبيرًا إن الله كان عليًا كبيرًا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها إن يريد يوفق الله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 وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَي يُضَاعَفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا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 من الذين هادون يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا وراعنا لي بألسنتهم وطعنا في الدين.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 ألم تر إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاعوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله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 فمنهم من آمن به ومنهم من صدق عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار سوف نصليهم نارا كلما نضج جلودهم بدلاهم جلودا غيرها ليذوق العذاب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 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكم معهم شهيدا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 فَٱلَّذِينَ في فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْءَاخِرَةِ وَمَن يُقَٰتِلْ سبيل سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله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 وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَن أَضَلَّ اللَّهُ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 فاخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 وإن كان من قوم عدو وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيا مُشهرين متتابعين توبتة من الله وكان الله عليما حكما وَمَيَّقُ الْمُؤْمِنُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعْدَلَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره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 ومن يخرج من بيته مهاجرا إلَى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلنا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ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 ومن يكسب اسما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه أَوْ اسما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا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 وقال لأتخذن من مِنْ نصيبا مفروضا مَفْرُوضًا وَلَا أَضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّ يَنهُمْ وَلَا أَمُرَّنَّهُمْ فَلَيَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرَّنَّهُمْ خَلْقَ الله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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا وعد الله حق وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً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 التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين, والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً وَإِنْ مَرَأَةٌ خَافَت مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمَا أَيِّ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْبِرَةِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ وَإِن تُحْسِلُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 وَإِيَّا تَفَرَّقَ يُهْنِ اللَّهُ كُلٌّ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعٌ حَكِيمٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَاؤِكُمْ أَن تَتَّقُوا اللَّهَ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 وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ وَإِذَا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إل هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أي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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِكَ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 فأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذاباً أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا